سيرت الأطراف المدينة ومرت منزل ما يندر ما نزلها ما عد من سكان أهلها ولا بيت صبغة I وش يرد علي يا العمر دون اجلها وش يا عمر دون أجلها سنين من عمري قضت مرت واعذ لمحت بصره برسي وسجد أن السنين الدور والناس تلها. ten quand of other واخترت من جملة قصيدي شطر بيت ما جارت الفرق على غيرها ما جارت الفرق على غيرها الها من سج